إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما وكان الله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 أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً